بسم الله الرحمن الرحيم سمح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غفاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لبيسرا فذكر إن نفعت ذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يسلم نهر الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يخفى وَأَفْلَحَ مَنْهُ تَزَكَّى وَذَكَرَ سَمَّ رَبِّهِ فَصَرَّ لَهُ مَنْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْرَاهِمٌ إِمَّا هَذَا فِي السُّحْفِ الْأُولَى سُحْفِ إِبْرَاهِيمَ